كثير قالوا سمعنا مناد يقول ر ح م ة الله وبركاته عليكم اهل البيت المحروم و ا ل حرم الثواب وانا لله وانا اليه راجعون نسمع الصوت ولا نرى المتكلم فما شككنا انه صوت جبريل يعزي اهل بيت ا ل ن ب و ة يقول ا ل ص ح ا ب ة فبينما نحن على ذلك سئل ا ل ص ح ا ب ة ولا يدرون ما ي س م ع و ن وجلسوا في المسجد يبكي بعضهم بعضا حتى قدم قادم فقال اين ابو بكر فرفع ابو ب ك ر ر أ س ه اليه فقال يا ا ب و بكر ان كانت لكم ح ا ج ة في جمع ا ل ك ل م ة و و ح د ة المسلمين فادرك الانصار فانهم قد اجتمعوا الى سعد بن ع ب ا د ة في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة يريدون ان يعقدوا له ب ي ع فقام ابو بكر ونظر في الحاضرين فلم يجد اقرب اليه من عمر وابو ع ب ي د ة اما العباس وهلي وفضل و ا س ا م ة بن زيد فكلهم يحيطون بجسد النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته وقد أ ب ع د و ا النساء عنه وهي ا ل س ن ة أ ن يجلس أ ق ر ب الناس إ ل ى الميت حوله يذكرون الله ويذكرون مصابهم ويسترجعون إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون قال فقال أ ب و بكر قم يا عمر قم يا أ ب و ع ب ي د ة فانطلقوا ثلاثتهم إ ل ى س ق ي ف ة بني س ا ع د ة و س ق ي ف ة بني س ا ع د ة لا تبعد كثيرا عن مسجد النبي فهي الان في طرف ا ل ت و س ع ة الحاصله ة من ا ل ج ة ا ل ش من ا الغربية اي الساوية المحاذية ل ل ل ي في ة ب ي ة ا ل ج د د والفنادق للداخل ي ة من ج ه ة الشماليه ا من ب ل د ن ا ى ا ل م د ن المنورة ة من ج ة جبل سلين ا شارع ا ل ن ي غ ر ف ب ش ا ر ع ب ي ذر وقد ا ن ش أ و ا انشاءات ج د ي د ة وبقيت ا ل س ق ي ف ة على حالها لم تدخل في البناء ولم يغير وضعها فدخل ابو بكر الى س ق ي ف ة بني س ا ع د ة ومعه عمر وابو ع ب ي د ة ولو واصلنا الحديث نخرج عن جوهر و ف ا ة رسول الله وننتقل لا شعوريا الى ا ل ب ي ع ة والخلافه وهذا ما لا اريده نرجئ هذا الامر الى جمعه ث ا ن ي ة بيعة نقول بالتفصيل الذي سيأتي كيف تمت بيعة ابي بكر بغياب سيأتي تمت كيف ي ا ت ي الميت على جانبه الايمن ثم يسدف عليه بشيء من ا ل ح ج ا ر ة او اللبن ثم يهال عليه التراب. هذا يقال له الشق اما اللحد في الارض ا ل ص ل ب ة غالبا يكون ان هذا المستطيل ثم يؤتى الى خلفه فيلجف في التراب شيء داخل هكذا منه يثفر يؤتى فيلجف في شيء فيصبح خلفه سقفا قبر ثم يصبح سقف القبر منه فيوضع الميت في هذا ا ل ت ل ج ي ف الداخلي وسقف القبر من ط ب ي ع ة أ ر ض ه ثم يسد ه ذ الجانب ا المفتوح أ م ا م الميت باللبن و ي ه ا ن التراب على ا ل أ ر ض لا على الميت قالوا ماذا نحفر لرسول الله أ ن ا شق له شقا أ م نلحد له لحدا ف أ ر ج ى ابو بكر هذا ا ل أ م ر إ ل ى الغد وكان ا ل ل ي ل قد دخل علي هم فلم ا كان ص ب ح ا ل ث ل ا ث ا ء ح مو ب ت ج ي ز ا ل نبي فمنهم من ح ض ر و منهم من ابطاء فقال ابو بكر بعد ان ط ل و ت ا ل ش م س واتفعنا ر ا ل ار ماذا اجمعتم على ق ب ل رسول الله قال ا ل ع ب ا س و هو ح ق ا ل ن ا س به فهو هم قال يا بابا نرسل الى الرجلين وننظر ثم رفع يده وقال اللهم خر لنبيك اي اختر له فقال لابي بكر أ ي الرجلين يحضر اولا يكون قبر رسول الله على يده ف أ ر س ل و ا الاثنان فانطلقا ف أ ت ى ا ل أ و ل بابي ط ل ح ة فقالوا اللحد لرسول الله فرفع الفراش وعمل اللحد للنبي صلى الله عليه وسلم فلما هموا بتجهيزه و أ ع د و ا الماء تشاوروا العباس وعلي وابو بكر وكبار ا ل ص ح ا ب ة انجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا ثم نغسله ام نغسله في قميصه وثيابه دون ان نجرده فلم يكن عند احد ما يفتي به اما القبر فقد افتى به ابو بكر لانه سمع ولم يكن احد قد سمع من النبي كيف يغسله تقول عائشة فجلسوا في مكان الروضة أهل المشورة والناس اهل عائشة مكان في من تملا المسجد وخارجه فسكتوا فلا احد يعرف كيف يغسل النبي تقول والذي بعثه بالحق لقد ضرب الله عليهم النوم فناموا جميعا فما منهم رجل الا ولحيته تدق صدره وقد علا صوت نومهم ثم سكتوا جميعا فسمعنا صوتا من ا ل ح ج ر ة المسجى بها النبي يقول ولا نشك انه صوت جبريل في ث ي ا ب ي ولا تجردون فدخل ع ل صلاة الملائكة م ن أن ا ق دمت ف رجال أ ه ل بيته فصلوا عليه دون أ ن ي أ م ه م أ ح د كل رجل يصلي أ ر ب ع ة تكبيرات و ح د ة ثم صلت نساء أ ه ل بيته ثم دخل المهاجرون أ و ل ه م أ ب و بكر فلما وقف وقف معه ا ل ص ح ا ب ة قال أ ن ت إ م ا م ن ا حيا وميتا يا رسول الله فصلوا عليه ارتالا ارتالا يعني جماعات ويخرجون الى المسجد فمضت ا ل ص ل ا ة من ظهر يوم الثلاثاء حتى بعد العشاء الى منتصف الليل حتى صلى جميع المسلمين على نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يلقون ا ل ن ظ ر ة ا ل ا خ ي ر ة على نبي ا ل ر ح م ة سيد الاولين والاخرين ثم ش ر ع في دفنه فنزل قبره العباس وقيل فضل بن العباس بدل ابيه وعلي بن أ ب ي طالب وقسم و أ س ا م ه بن زيد فكان مولاه شقران يقف إ ل ى جانب القبر وبيده ق ط ي ف ة من حرير ق ط ي ف ة من خميل لونها أ ح م ر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها قيام الليل التاجد ويضعها تحته إ ل ى أ ر ا د الرقود فقال شقران وقد فطن لها لا والله لا يصلي عليها بعدك أ ح د فقفز في القبر فجعلها تحت النبي صلى الله عليه وسلم ليوضع النبي فوقها ف أ د ل ي في قبره ف أ ل ح د فلما شرعوا يهيل التراب أ ط ل ت عليهم ف ا ط م ة فقالت يا أ ص ح ا ب رسول الله أ ط ا ب ت أ ن ف س ك م أ ف ت ح و ا ل ت ر ا ب على نبيكم ب أ ي د ي ك م فتوقفوا عن الدفن وجاءشوا بالبكاء حتى قال لها ل ع ب ا س يا ب ض ع ة رسول الله اناشدك الله والرحم إ ل ا ما تركتنا نتم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمموا دفنه وسلموا قبره أ ي جعلوه كالسلام هكذا ووضع عند ا ل ر أ س شائده أ ي حجر طويل ورش القبر بالماء يقول أ ن س خادم النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ن نفضنا أ ي د ي ن ا من دفن رسول الله حتى تغيرت منا القلوب فوالذي بعثه بالحق يوم أ ن هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ ض ا ء فيها كل شيء الله وعن ب ر رسول ك جزاك ا يا يا الله الله ت ه سيدي ا ما نبيا وجمعنا بك في ظله وعلى حوضك إن شاء الله ا خير في آمنين أمته م جزى عن إن بك وعلى ظله حوضك ل سكرات أ ل الثانية ة بما عانى من س الموت و أ ل م الاحتضار تقول ع ا ئ ش ة لا والذي بعثه بالحق لا اغدو مسلما على س ه و ل ة موته بعدما ر أ ي ت في رسول الله ما ر أ ي ت اي لا تظن ان الالم والمرا والاحتضار ع ل ا م ة س ل ب ي ة للمتوفى بل العكس هو الصحيح فان الالم الذي ي... و ل ق د انتهى بنا الحديث في جمعتنا الماضيه ة عند ت م ا الانتهاء من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع ك ل م ة ا ل أ م ة على خيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم خ ل ي ف ة رسول الله رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ل ا وهو الصديق ولقد مررنا ب أ ح د ا ث لم تتح لنا مجال تناول ذلك الحدث بالتفصيل ونحن اليوم على موعد لتناول ق ض ي ة س ق ي ف ة بني س ا ع د ة و ب ي ع ة الصديق التي اتخذ منها جماعات من المسلمين ق ص ة تشكيك وتقييم لمواقف ا ل ص ح ا ب ة والحق و اقول ل ح أ ق كل ا ل أ م ة بعد الرعيل ا ل أ و ل من ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى يومنا ا ل آ ن أ ق ل من مستوى أ ن تقيم مواقف ا ل ص ح ا ب ة ف إ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم والذين شهد لهم ربهم ل أ ن ه م خير خلق الله بعد رسول الله فالمتمعن بقوله تعالى كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس و أ ن المراد العام منها هذه ا ل أ م ة و ا ل ص ح ا ب ة خير هذه ا ل أ م ة فهم ب ش ه ا د ة الله خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ثم ش ه ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله خير القرون قرني اي الذي أ ن ا أ ع ي ش فيه أ ي ا ل م ئ ة ا ل أ و ل ى من عهد البعثه ثم الذين ل ي ن و م ثم الذين يلونهم في هذا العد ن س ب ة تنازليه خير, أي خير الناس خير الرعيل هم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى انقضاء ا ل م ئ ة الاولى من البعثه اما الذين ي أ ت و ن في ا ل م ئ ة ا ل ث ا ن ي ة فهم يلونهم بالخير اي اقل منهم درجه ذلك الرعيل الذي لولاهم ما كنا مسلمين ولا حفظ لنا الدين وابو بكر امام اولئك جميعا اخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ع ا ئ ش ة ام المؤمنين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما اي عن ع ا ئ ش ة وعن عبد الله رضي الله عنهما قول ام المؤمنين وقول عبد الله ل ا ه م ا روى الحديث فهو مخرج عن الاثنين قمنا بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم مقاما اي اعترانا موقف قمنا مقاما كدنا ان نهلك فيه لولا ان قيض الله لنا ابو بكر الصديق اذا ب ش ه ا د ة ا ل ص ح ا ب ة كادوا ان يهلكوا لولا أ ن رحمهم الله ب أ ب ي بكر الصديق فمن بعد ا ل ص ح ا ب ة يعرف قدر أ ب ي بكر ويقيمه ونحن لا نفاضل بينهم ولكننا نتناولهم حسب مواقفهم وحسب ما قدمهم الله بالزمن و ا ل أ ع م ا ر و إ وإلا ل ا لو ذكرت لك فضل أ ب ي بكر لقلت أ ب ا بكر وكفى فلو كشفت لك ص ح ي ف ة عن خصائص عمر قلت أ ي ن كنا عن هذا لا عمر وكفى ف إ ذ ا ما أ ط ل ل ت عليك بخصائص عثمان ذهلت وغبت عن الشيخين ف إ ذ ا ما أ ش ر ق ت أ م ا م ك ص و ر ة ن ا ص ع ة لعلي بن أ ب ي طالب قلت هذا وكفى وهكذا كلهم كل واحد مستقل هو صاحب الفضل كله فاذا ما جمعناهم قلنا هم اصحاب الفضل وهم ائمتنا وسادتنا هذه م ق د م ة لتعرف ما ارمي اليه في خ ط ب ة هذه ولا اريد ان اتناول اقوالا فارد عليها اللبيب تكفيه ا ل ا ش ا ر ة لم ننس ى ولن ننسى كيف كان حال ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم حين نعي إ ل ي ه م الذي أ ح ب إ ل ي ه م من نفوسهم نبيهم رسولهم سيدهم إ م ا م ه م حبيبهم شفيعهم ق ر ة اعينهم حتى أ ن الرجال الرجال منهم كعمر طاشه وغاب عن وعيه و أ ن ك ر أ ن يكون النبي قد مات و أ ش ر ن ا إ ل ى ذلك بالتفصيل لولا ا ل آ ي ة التي ت ل ا أ ب و بكر ف أ ص ا ب ت مواطنها من القلوب ا ل م ؤ م ن ة لكان ا ل أ م ر غير الذي كان يقول عمر ل ك أ ن ي لم أ س م ع ه ا و لم أ ع ل م أ ن ه ا من كتاب الله إ ل ا حين تلاها أ ب و بكر وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من ق ب ل الرسل أ ف إ ن مات أ و قتل انقلبتم على أ ع ق ا ب ك م ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذا يعتريه يعتريه هذه بالذات القمة من أصحاب النبي يعتريه ما يعتريه عند وفاة النبي فما حال البقية وفي هذه اللحظة من عند وفي والتي خرس ي بها عثمان بن عفان وعقر عمر فسقط الى ا ل أ ر ض لم تحمله رجلاه وكسح علي بن أ ب ي طالب فلم يستطع النهوض إ ل ا في اليوم الثاني لتجهيز النبي ومن الصحابة من دعا مات فورا تذكروا هذا وفاة على ومن من نفسه فمنهم من مات فورا ومنهم من عمي تذكروا هذا في خطبة عمي في النبي في وسط هذا المعترك من هذا الذهول وقلب الموازين يقف ا ل ص ح ا ب ة ليختاروا من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم النفوس ليست م ط م ئ ن ة الموازين ليست م س ت ق ر ة العقول ليست م ت ز ن ة ح ا ل ة من الاضطراب ك أ ن ه ا أ م و ا ج ع ا ت ي ة تتلاطم في حال فقدان النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ن جلس الناس ساعه في المسجد و أ ر س ل الناعي ينعى النبي, النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم خارج ا ل م د ي ن ة حتى يقدم رجلان من ا ل أ ن ص ا ر على المسجد أ ه ل البيت في ح ج ر ة النبي العباس وابناؤه وعلي واخيه و ا ل ص ح ا ب ة المهاجرون في المسجد و ا ذ ا ب ا ث ن ا ن من الانصار ي أ ت ي ا ن فيقولا يا ابا بكر ان كان لكم ح ا ج ة في امر الناس وجمع كلمتهم فادركوا اخوانكم في س ق ي ف ة بن ساعده لقد اجتمعوا على سعد بن ع ب ا د ة يريدون ان يعقدوا بيعه له ا وقت عقد ا ل ب ي ع ة ا ل آ ن رحم الله ا ل أ ن ص ا ر كل أ م ر ه م خير وفضل إ ل ا هذه ا ل ز ل ة ا ل آ ن و إ ذ ا كانوا يريدون ا ل آ ن فلم لا يكون و ا في المسجد لم ا في ا ل س ق ي ف ة ولم لوحدهم لم ا لا يشركون في ا ل ا س ت ش ا ر ة فنظر أ ب و بكر وتذكر يوم المريسع في غ ز و ة ب ن المصطلق حين اختلف غلامان اجيران احدهما لعمر بن الخطاب مهاجري واخر لانصاري فضرب المهاجري الانصاري خادم عمر يرث ا ل ش د ة من سيده فسارع الى لطمه فلطمه فخاف الصبي فصاح وحديث عهد ب ج ا ه ل ي ة قال يا للانصار أ ن ص ر ي ع ي لي افزعوا أ ن فخاف غلام عمر وظن أ ن ا ل أ ن ص ا ر سيبطشون به فقال يا للمهاجرين وثار الناس على غير هدى يظن أ ن قد وقع بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر أ م ر ذي بال حتى سمعها النبي من خيمته فخرج مسرعا يجر رداءه ويقول أ ب ي دعوى ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن ا بين أ ظ ه ر ك م ما الامر فحين كلم رض المضروب فاسقط حقه عن ا ل ط ا ر ب و ا ل ت أ م الصف على خير ما كان فبرز نفاق ابن سلول وقال قولته التي سطرها ا ل ق ر آ ن الكريم ومنهم من يقول لئن عدنا الى ا ل م د ي ن ة ليخرجن الاعز من الاذل فكانت شعار نفاقي تذكر ابو بكر وسرعان ما يتذكر الانسان المواقف لو اردت ان تقول اعيد ذكرياتي في لمح البصر يخطر بالك احداث عشرات السنين وانت جالس مر هذا الشريط سريعا امام ابي بكر فخشي تكرار ذلك الموقف ومن مثل رسول الله يجمع ا ل ك ل م ة ويوحد الصف ويبلسم الجراح جين المهاجرين من فنظر في الحاضرين فاختار اثنان من خيرتهما قال قم يا, عمر قم يا ابا ع ب ي د ة اما عمر فالمؤيد بالوحي الملهم المحدث الذي يهابه الشيطان اذا لا سبيل للشيطان ان ينفخ في عروقه او في ح ش م ه وابو ع ب ي د ة ب ش ه ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم لكل أ م ة أ م ي ن وامين هذه ا ل أ م ة أ ب و ع ب ي د ة فالامين لا يكون منه خلل ف أ خ ذ أ م ي ن ا ل أ م ة وملهمها أ ب و ع ب ي د ة وعمر وانطلق بهما إ ل ى س ق ي ف ة بني س ا ع د ة لم ي أ خ ذ غير هذين الاثنين ولا مجال ل د ع و ة آ ل بيت النبي وتركهم النبي في حجرته مسجن ف أ و ل ى الناس بالرجل إ ذ ا مات أ و ا ل أ ن ث ى أ ه ل ه و أ ر ح ا م ه ولم يرد أ ب و بكر أ ن تتسع د ا ئ ر ة مهاجرين و أ ن ص ا ر فلما كان على م ق ر ب ة من ا ل س ق ي ف ة و ا ل س ق ي ف ة وصفتها لكم هي في ا ل ج ه ة ا ل ش م ا ل ي ة ا ل غ ر ب ي ة من المسجد النبوي يعني على طريقك و أ ن ت تاركا مسجد الرسول خلف ظهرك ومتجها اتجاه أ ح د والمساجد الخمس ا ل آ ن أ ص ب ح ت على ز ا و ي ة ا ل ت و س ع ة ا ل أ خ ي ر ة س ق ي ف ة م ض ل ل ة بشيء من النخيل في ذ لها ك الوقت ل حدود جدران ومدخل هي لبني س ا ع د ة أ ي للخزرج من ا ل أ ن ص ا ر سيد الخزرج آ ن ذ ا ك سعد بن ع ب ا د ة أ م ا السعد ا ل آ خ ر و أ ن ع ن به من سعد سعد بن معاذ سيد ا ل أ و س فقد ارتحل الى الرفيق ا ل أ ع ل ى بعد أ ن قرت عينه من بني ق ر ي ض ة وتذكرون هذا جيدا إ ذ حكم فيهم بعد غدرهم يوم الخندق الآن سعد واحد في الأنصار هو الخزرجي سعد بن عبادة لم يكن كسعد بن معاذ فميزان سعد بن معاذ لم أثقل بن يكن بن بن سعد سعد كسعد سعد هو في كان في مثل هذه المواقف اما هذا فكان يغلبه قومه احيانا فانطلق الصديق بين الفاروق والامين حتى اذا كانوا على م ق ر ب ة من ا ل س ق ي ف ة لقيهم احد الانصار الذي لم يرق له حديث ا ل س ق ي ف ة فغادرها فلما لقي ا ل ث ل ا ث ة من المهاجرين قال إ ل ى أ ي ن يا ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن قالوا إ ل ى إ خ و ا ن ن ا في سقيفتكم قال لا عليكم احزموا امركم دون أ ن ترجعوا إ ل ي ه م يعني القوم قد اجتمعت كلمتهم على أ م ر لن يصغوا إ ل ي ك م فاحزموا امركم وولوا ما تشاءون فقال أ ب و بكر لا والله حتى ن أ ت ي ه م فنستمع إ ل ي ه م ويستمع و لنا فدخل أبو بكر, وإذا الأنصار يخطب يعني رجل من فجلس ابو بكر ومن معه حتى اتم المتكلم حديثه وهذه اداب المجالس فوجد ان الخطيب يشيد بالانصار ومواقفهم ب وانهم هم ع ي ب ة النص لرسول الله وهم الشعار دون الدثار وهم وهم ويذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني به عليهم ويقول فلما ان فرغ خطيبهم يقول عمر وكنت قد زورت في نفسي كلمات ومعنى زورت يعني ا ع د ت اقدمها بين يدي ابي بكر لاقدمه فلما هممت ان اقوم اشار الي ان على ر س ق ك يا عمر وكنت اداري منه ح د ة يعني عمر يلتزم ا ل أ د ب مع أ ب ي بكر قال فسكت فقام فحمد الله و أ ث ن ى عليه فوالذي نفسي ونفسه بيده ما زورت في نفسي ك ل م ة إ ل ا ذكرها أ و ذكر مثلها أ و أ ح س ن منها فحمد الله ف أ ث ن ى عليه بحلم و أ ن ا ت وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا م ح ش ر ا ل أ ن ص ا ر ما تذكرون من فضل أ ي ما ذكرتم ا ل آ ن أ و ستذكروا ما تذكرون من فضل إ ل الا وأنتم ه أهل يعني أنتم أهل أنتم لكل فضل يعني م ذكر ت ذ ك ر وانتم ن من فضل ل إ و أ له أ ه ل ولكن الله قد قدمنا عليكم في كتابه فقال والمهاجرون الاولون و ا ل من المهاجرين والانصار فعطفكم علينا وان العرب لا تعرف هذا الامر بمعنى ل اي تعترف ت به ولا د ن و امر العربة لا هذا ل تعرف ا ل و ل ا ي ة و ا ل خ ل ا ف ة الا لهذا الحي من قريش وهم أ ق ر ب الناس نسبا برسول الله فلو نظرنا إ ل ى م ش ي خ ة المهاجرين قل أ ن تجد واحدا منهم لا يلتقي نسبه في آ ب ا ء و أ ج د ا د النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ذلك قال و إ ن ي ل أ خ ت ا ر لكم أ ح د الرجلين لم يدعهم ل ن ف س ه اختار لكم احد الرجلين قال وكان يجلس بيننا فلما قام مازال بيننا فاخذ بيدي واخذ بيد ي ابي ع ب ي د ة فرفعهما وهو متوسط بيننا قال فبايع احد الرجلين اما هذا فالذي شهد له نبيكم صلى الله عليه وسلم بان الله قد ايده من فوق سبع سموات في خمس مواطن قال ان يكن فيكم محدث فعمر واما هذا فالذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه امين حق امين لكل ا م ة امين وامين امتي ابو ع ب ي د ة يقول عمر فدارت بي الارض وصحت قائلا والذي نفسي ونفسك بيده لئن اقدم فتضرب عنقي في غير حد يقدمني الى اسم يعني لا اكون مرتدا او قاتلا فاقتل لئن اقدم فتضرب عنقي في غير حد يقربني الى فتضرب يقربني حد تكلم فقد جهش بالبكاء فغلبه فلم يستطع ان يتكلم فقام رجل من الانصار غفر ا له ل له اسمه الحباب بن المنذر الحباب بن المنذر خزرجي من قوم سعد بن عباده كان قد وقف موقفا اثنى به عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا يوم بدر واذ امر النبي بالنزول في موقع ما فقام الحباب وقال يا رسول الله امنزل انزلك ه الله فليس لنا ان نتقدمه او ن ت أ خ ر ه ام هو الراي والحرب و ا ل م ش و ر ة قال لا اراه منزلا لك فماذا ترى قال ارى ان تنزل ادنى ماء من القوم فنبني الحياض ونغور ما عداه فنشرب وعدونا لا يشرب فاستحسن النبي ر أ ي ه فقال انهضوا وانزلوا على ر أ ي اخيكم ذلك اليوم ما زال يرن في ر أ س الحباب بانه صاحب ا ل ر أ ي الصواب وان النبي قد نزل على ر أ ي ه فقام مرتجلا وقائلا ب ا م ث ل ة العرب عندما قال ابو بكر بايع احد الرجلين وقال عمر مقالته وسب الحباب فقال انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الجذيل جذع ا ل ن خ ل ة اذا قص وازيلت عنه العروق ثم اخذ منه حجم صغير فوضع في حائط اي في بستان لتحتك به الابل اذا حكها جلدها كل حيوان يحكه جلدك حتى الادمي الحيوان الناطق وحين سئل عمر عن المحرم يحك جلده قال يا لله والله لو لم اجد الا رجلي لحككت بها جلدي فماذا تقولون في حك المحرم لا شيء عليه ليفهم العوام الذين يستعدون الى الحج حق الجلد لا عليه المنهي على المحرم ان يزيل الشعرة الحق يستعدون شيء منه مدن اما وان ان شعر عن سقط حق امر غير ارادي فالابل يحكها جلدها فاذا نظرنا الى سائر الدواب اذا ارادت ان تحتك تمرغت في التراب القطط تمرغ بالتراب الكلاب تمرغ بالتراب البهائم تمرغ بالتراب فتحك جلدها اما الابل فقد كرمها الله وحجمها لا يناسب تمرغها فعلمت ا العرب طباعها فاخذوا يعينونها على ان تحك جلدها ونحن لا نعلم متى يريد الجمل ان يحك جلده حتى نحكه له فيضعون له الجذع الذي اشرنا اليه ويسمى جذيل لانه تصغر يضعونه في وسط البستان فمن كان من الابل يريد استشفاء بالحك جاء الى هذا الجذع وقد اصبح عرفا له والله يلهم الدواب لحاجتها فيحك جلده في هذا الجذع لانه خشن فيستشفي هذا الجذيل المحكك اذا تستشفي الابل بحكها بالجذيع فشبه نفسه به الجذع او الجذيع تستشفي به الابل وهو قد استعاد من يستشفى به باخذ الرأي、الصلاة. وما العذيق المرجب نوع من النخل ا ل كريم تحمل مبكره دون ان يكون عمرها سنين و ل ط ر ا و ة عروقها لانها ص غ ي ر ة وقد اكرمت بالحمل وعنقود او عذق التمر الرطب ثقيل حتى لا تتكسر عروقها يجعلون لها دعائم من هاهنا وهاهنا ي ش ي ر و أ ن ا فتى يوم بدر اشرت على النبي ف أ ع ج ب ب ر أ ي ي نحن معك يا حباب حتى ا ل آ ن ف أ ن ت عذيقها المرجب وجذيلها المحكك لولا ما ختمت به كلامك ف أ ص ب ح ت لا جذيل ولا عذيق قال أ ن ا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أ م ي ر ومنكم أ م ي ر يا م ح ش ر ا ل م غ ا ج ر ي ن فسقط من عين الجميع لا عدت جذيلا ولا ع ذ ي ق كيف يكون ل أ م ة و ا ح د ة في م د ي ن ة و ا ح د ة أ م ي ر ا ن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا بويع لرجلين فاقتل الثاني منهما لا يجوز أ ن تنقسم ا ل أ م ة بين أ م ي ر ي ن فعندما قال مقالته لم يسقط من عين المهاجرين فقط بل ومن عين قومه ا ل أ ن ص ا ر فلقد ابتدع في الدين بدعه كيف يكون أ م ي ر ا ن قال عمر فرد عليه قومه وقام رجل من هناك و آ خ ر من هناك فلما كثر اللغط خشين ا ل ف ت ن ة فقلت ب أ ع ل ى صوتي ا ق ص ط يدك ابا بكر لقد اختارك رسول الله لديننا أ ل ا نختارك لدنيانا ابسط يدك ابايعك فلا, فلا امام غيرك المتكلم عمر وهو مهاجري لولا صدق ا ل ل ه ج ة التي يقصد بها وجه الله ما أ ذ ع ن لها أ ن ص ا ر ي قط كيف ت ق ب ي أ ن ت أ ن ا ل إ م ا م أ ب و بكر ولا إ م ا م غيره هل تشاورنا ولكن لصدق ا ل ل ه ج ة و أ ن المقصود بها وجه الله تبارك وتعالى أ ص ا ب ت قلوب ا ل أ ن ص ا ر فما إ ن ف ا ز بعث أ س ا م ة فلما مضى على دفن النبي ث ل ا ث ة أ ي ا م والناس يكلمونه في بعث أ س ا م ة ر و لانفذ ل ل ل ه أ ت بعث أ س ا م ة ما أ ر ج ع ت ه أ ب د ا كيف أ ر ج ئ ه وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أ ن ف ذ و ا بعث أ س ا م ة و أ خ ذ ت وقتا والناس يناقشونه أ ي ض ا في أ ن يغير القائد فلما قالها عمر واختاره الناس ل أ ن ه أ ق ر ب الرجال إ ل ى أ ب ي بكر وهو الذي كان المبايع ا ل أ و ل فقالوا كلم أ ب ا بكر كلم خ ل ي ف ة رسول الله يغير ق ي ا د ة أ س ا م ة فتى في ا ل س ا ب ع ة عشر من عمره يسير تحت لوائه م ش ي خ ة المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر أ و ل ا في مقاييس الناس ليست ط ب ي ع ي ة ثم تعوزه ا ل خ ب ر ة و ا ل ح ن ك ة ونحن نريد أ ن نطرق أ ط ر ا ف بلاد الروم فلما قال عمر لابي بكر يا خ ل ي ف ة رسول الله أما وقد أ م ر ت ب إ ن ف ا ذ بعث أ س ا م ه فهو لك ولكن ول ي على الجيش غير أ س ا م ه يقول ا ل ص ح ا ب ة فوثب أ ب و بكر و ث ب ت ا ل ل ي ل يعني قام من مكانه وقف ك أ ن ه ا ل أ س د وثب أ ب و بكر و ث ب ت ا ل ل ي ل و أ خ ذ ب ل ح ي ة عمر يا لله وهذا ما أ ر ي د أ ن ابينه اليوم من هو أ ب و بكر كل الناس كان يعرف أ ب ا بكر في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الهادئ الخاشع في نظرهم الضعيف المستكين الذي لا قول له يسمع ولا ح ر ك ة ترى إ ل ا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في ظله دائما إ ذ ا سئل يرد ا ل أ م ر إ ل ى النبي قلما يدلي ب ر أ ي اللهم إ ل ا يوم بدر في ا ل أ ف ر ق فحين سئل عنهم قال يا رسول الله إ ن ه م الاهل أ ه ل و ل ع ش ي ر إ ن م ا أ ه ل والعشير ف إ ن قبلت الفداء أ و مننت حفظوها لك ولعل الله أ ن يهديهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م و إ ل ا فلن يقاتلوك بعدها يعني سيحفظ لك هذا الجميل ف أ ر ى أ ن تقبل الفداء أ و تمن أ م ا ر أ ي عمر ذلك اليوم فماذا كان ماذا تقول يا عمر في أ س ر بدر نظر فيهم هكذا ثم قال إ ل ى النبي يا رسول الله إ ن ه م رؤوس القوم وصناديد、الكفر. رؤوس القوم يعني من الكفر سادة قريش وصناديد الكفر أ ي الذين عادونا واذوك و أ ص ر و ا على الكفر حتى قاتلوك غد ا ل أ م س إ ن ه م رؤوس القوم وصناديد الكفر ف إ ن ي أ ر ى أ ن ت أ م ر عمك ح م ز ة فليضرب عنق أ خ ي ه العباس كان العباس أسيون وأن تأمر اسيرا ب فليضرب ن عنق وكان عمك علي فليضرب أخيه عقيل ل أخيه في أ ا ر عمر قال ودعني أضرب رأس ابن قال ن عم ع و د أ ض ب رأس ب ن عمي ثم شرد بهم من وراءهم فلا تقوموا لقريش عليك قائلا هذا كان ر أ ي عمر هو صاحب ا ل ر أ ي الصلب و ا ل ش د ة في المواقف و أ ث ن ى النبي على كل خيرا فمثل أ ب ا بكر بنوح عليه السلام ودعائه ورحمته ومثل عمر بنوح عمر ع في د اذ ئ ه وشدته إ قال رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك انتذرهم ي ظ ل عبادك ولا ي ل د إ ل ا فاجرا كفارا ومال الى ر أ ي أ ب ي بكر ل أ ن غ ا ل ب ي ة المسلمين مالت معه وعوتب النبي في أ ه ل الفداء فكان أ و ل موقف يؤيد الله به ر أ ي عمر أ ب و بكر هذا المعروف ل ه ذ ه ا ل و د ا ع كان الناس ينظرون أ ن ا ل ش د ة ستكون في عمر اما ابو بكر قال فوسب ب وسبه بكر و الليث واخذ بلحيه عمر وقال ويحك يا ابن خطاب ودون ان أل للتعريف ويحك ي ايوليه ابن خطاب رسول الله وتطلب مني ان اعزله لا والله لا اعزل امرئ ولاه رسول الله ابدا ولا احل ر ا ي ة عقدها رسول الله بيده ابدا ثم يقول ل ا س ا م ة امض على ب ر ك ة الله ويخرج معه مودعا ماشيا على قدميه واسامه راكب وقد ذكرناها بالتفصيل الى الجرف عندما استلم ابو بكر وتمت ا ل ب ي ع ة ب ب ي ع ة اهل البيت والقى خطبته الاولى والتي ذكرناها في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة ولكن دون تفصيل للظروف التي كانت ت ع ت ر ي ن ا نسمعها الان مع التعقيب اول خ ط ب ة لاول خ ل ي ف ة يريد ان يعلن بها س ي ا س ة ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة يريد بلغه العصر الان ان يبين بخطاب العرش ما هي سياسته التي س ي ب د أ بها وكلكم يعرف ما معنى خطاب العرش في العصور ا ل ح ا ض ر ة كانت خطبته ث ل ا ث ة أ س ط ر إ ذ ا ق ر أ ت من كتب ا ل س ي ر ة بحكم أ ن ي وضعتها في و ر ق ة ص غ ي ر ة وحسب الجمل بالفواصل سبع جمل بالتمام、سبعة. سبعه جمل بالتمام الان س ق ر ا جمل ة جملة, جملة معي على اصابعكم على وعدوها س ب ع ة جمل اخذت بحجم هذه ا ل و ر ق ة خ م س ة اسطر ونصف اول خ ط ب ة وكانت ابلغ خ ط ب ة ب ش ه ا د ة الادباء والكتابه في تاريخ ا ل ا م ة ما سبقت ولا لحقت ب خ ط ب ة مثلها اذا استثنينا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أ ح د أ ب ل غ من النبي الذي اوتي جوامع الكلم اللهم إ ل ا أ ن يكون بعده أ ب و بكر الصديق اسمعوا خطبة بكر بعد أن تمت البيعة ويريد أن يقسم لهم اليمين خطاب العرش يقسم يسمح تمت لهم المنبري ولم بعد أبو ويريد خطبة بكر أن أن يبين لنفسه على وقف يقف مكان النبي. فمنبر النبي كان ثلاث درجات يرقاها و ا ح د ة ث ا ن ي ة ث ا ل ث ة يقف ويجلس على المرقاه ا ل ر ا ب ع ة اما ابو بكر فرقى مرقاه مرقاتين وجلس على ا ل ث ا ل ث ة في المكان الذي كانت تكون فيه اقدام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير ى لنفسه حقا ان يقف مكان النبي فنزل د ر ج ة م ش ا الى ا م ن ب ر والدمع يقطر من لحيته الدمع يقطر من لحيته يعني مشى وهو يبكي والدمع يتساقط على لحيته ثم على ا ل أ ر ض ل ل م ر ة ا ل أ و ل ى سيقف موقف النبي فرق المرقاتان فحمد الله و أ ث ن ى عليه وقد اجتمع المسلمون كلهم في المسجد بعد الفراغ من دفن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المرقاتان فحمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس أ الناس وليت عليكم ولست بخيركم ولكنه يعني من ا ل ز ا و ي ة ا ل د ن ي و ي ة ومقام الحكم و إ ن كنت أ ن ا ا ل خ ل ي ف ة والحاكم فلست خيرا منكم ل أ ن أ ك ر م ك م عند الله اتقاكم وهذا عند الله وليس في الدنيا وليت عليكم ولست بخيركم إن وإن أحسنت فأعينوني الثانية فقوموني عندي أسأت الضعيف فيكم قوي الجملة الجملة الثالثة حتى أخذ الحق له. الضعيف ح ق لهم. ل ا فيكم قوي عندي بدون واسطة. بدون عندي. ظ هو ر الضعيف فيكم ه القوي عندي حتى اخذ الحق له ا ل ج م ل ة الخامسه ة اطيعوني ما اطعت ل ل ورسوله ا ل ج م ل ة السادسه ة ا عصيت ل ا طاعت لي عليكم ج م ل ة ا ل س ا ب ع ة وتنتهي خ ط ب ة الصديق هذا هو خطاب العرش هذا الذي نفتتح به ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة هذا الذي نبين به ا ل س ي ا س ة والسلطات كلها نعم سبع جمل ختمت باجمل الكلمه فاطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت فلا ط ا ع ت لي عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله والذي زادها م ك ا ن ة وعظما أن, النبي ان ابا بكر رضي الله عنه التزم هذه ا ل خ ط ب ة بحذافيرها ا ف ف ع ل كان ا ل ق وما ي ي ف ه ض ع ي ف عنده حتى يأخذ الحق ياخذ ميز ن ه و ا ل ض ع ف فيهم قوي عنده حتى ياخذ ي عنده له وما م الحق حتى نفسه يوما عليهم واذا اردت ان استرسل في بيان ش خ ص ي ة الصديق وما قام به وفعل يطول المقام وامامنا لها خطب و ح ا ل ة الطقس في الخارج لا تساعد على وقوف اختمها و ا ل ب ع ب ا ر ة لان الاعمار بيد الله قد لا نعطى ف س ح ة في العمر لتربط ن م ل ت صدق هذه الكلمات في ا ل خ ط ب ة الاولى مع ختام س ي ر ة ابي بكر بعد عامين و ن ي عامين ونيف وقد ن ف و دنا الاجل واحتضر الصديق وهم ب أ ن يغادر هذا العالم ل ي ر ح ق بالرفيق ا ل أ ع ل ى ويجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وختم عمره كما ختم بعمر النبي ثلاث وستين سنه فكان أ ب و بكر أ ص غ ر من النبي بعامين ونيف ي و ص ابنته أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة يقول يا أ م المؤمنين ولم يقل و يا بنيه ف إ ن كانت ب ا ل أ ص ل ابنته فهي ا ل آ ن أ م ل للمؤمنين م م أم ؤ ن ن ي يا ا إ ذ ا أ ن ا قضيت فانظري في مال أ ب ي ك خ ل ي ف ة رسول الله فما زاد على ما كان عليه عندما استلم ا ل أ م ر فرديه إ ل ى بيت المال وما زال يكررها حتى فاضت روحه وقبل أ ن يجهز وقفت أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة وقالت للذي استخلف الفاروق عمر يا أ م ي ر المؤمنين ولم يعد هنا تسميه خليفة رسول ل ا مثل يقول ل ا خ ل ي ف ة والخليفة الثاني أبو بكر الأول الثانية أبو نحن ب ك رسول الأول الثاني خليفة بعد عمر أن نحن ر الله أبو بكر فقط. إن الله معنا. أما بكر بسر لقبا عمر فقط فقد إن معنا الآن الله جديدا حمل امير、المؤمنين. قالت يا امير المؤمنين لا يباشر بجهاز خ ل ي ف ة رسول الله حتى ابرئ ذمته وما ذمته قالت امرني ان انظر في ماله فما زاد على ما كان عليه ارده الى بيت المال قال فعلي فجالت في بيت ابيها ا ل خ ل ي ف خليفة الرسول الراحل و أ ح ص ت ماله وقلبت ا ل أ م و ر فلم تجد إ ل ا ما ستسمعون ا ل آ ن بعير أ خ ذ ه من بيت المال يستقي عليه الماء ومحلب كان يحلب فيه الحليب ل أ ن ه أ خ ذ م ك ا ن ة النبي يضيف المساكين فلا وعاء عنده يتسع لحليب كثير ف أ خ ذ محلبا كبيرا من بيت المال يحلب به للناس وعباءه لا يلبسها الا اذا قابل الوفود وخطب بالناس ا ل ج م ع ة والعيدين هذه الثلاث ز ي ا د ة على ما كان عليه عندما استلم ا ل خ ل ا ف ة فحملتها ع ا ئ ش ة تردها لعمر فلما راها قال اغير هذا قالت لا هذا كل ما تركه وخرج من الدنيا كما دخل في ا ل خ ل ا ف ة فبكى عمر و ج ه ش بالبكاء وقال يرحمك الله لقد أتعبت, كل يجيء بعدك. لقد اتعبت كل من يجيء بعدك في اليوم الاول بعد انقضاء ا ل ع ق د ة ا ل ب ي ع ة وانطلاق بعث ا س ا م ة غدا صباحا ابو بكر يحمل س ر ة من الثياب و م ش ا ا ل السوق فلقيه عمر وابو ع ب ي د ة و ك أ ن عمر وابو ع ب ي د ة كانا قريبا من بعضهما في المسكن ف ي غ د ي ا ن ويرجعان معا فلقاه في الطريق قال الى اين يا خ ل ي ف ة رسول الله قال الى السوق قالوا وما ش أ ن ك بالسوق وقد وليت امر ا ل ا م ة الا تجلس لهم في مسجد الرسول قال ومن اين اطعم عيالي, ومن أين أطعم عيالي؟ يشهي ا ل م ومن ا ن ش تحت اتعي امرك? م ه اين مخصصات اطعم عيالي قالوا يرحمك الله لا ت ح م ن ا من الامر فوق ما نطيق ا ن ط بنا الى المسجد ف ا ل م ج م ع اعلى الشورى من م ش ي خ ة المهاجرين والانصار فليفرضوا لك نصيبا يكفيك بدل ا ل ت ف ر خ ومضوا ثلاثتهم الى المسجد وجمعت م ش ي خ ة ا ل ص ح ا ب ة اهل ا ل ش و ر ى وطرح الامر عمر وقال الا تكفو خ ل ي ف ة رسول الله مؤونته ا ل ي و م ي ة بدل تفرغه ل ل ا م ة قالوا بلى كم تخصصون له قالوا درهما كل يوم د ر ه م ا كل ؤ و ن ة خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا ابا بكر ايكفيك الدرهم كل يوم قال اما بلغك ما قال امير م ك ة وقد فرض له النبي درهما كل يوم فحين سئل قال لا اشبع الله بطنا ج ا ع على درهم ن كل يوم نعم يكفيني ووالذي نفسي بيده ان فاض منه فضل رددتها ا بزيد اخر سهر شبراك. جمعة قادمة موقفه من المرتدين ومن الذي حققه و م و ق ف ه الخاص الذي شوهت صورته في الكتب بين اهل البيت وميراث ف ا ط م ة الى ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة تمت ا ل ب ي ع ة لابي بكر كما قلنا وامضى بعث ا س ا م ة الذي تناولناه بالتفصيل وقام الان يعد ا ل ع د ة لقتال المرتدين ولكنه يتريس حتى يرجع بعث ا س ا م ة وقبل أ ن نخوض ب أ ح د ا ث ه هذه التي لا ينبغي أ ن نقطعها ف ن أ خ ذ ه ا بالتواصل لابد أ ن نعرف من هو أ ب و بكر الصديق اسمه في أ ذ ه ا ن الناس هكذا أ ب و بكر الصديق أ م ا ما اسمه ابن من كيف هي شخصيته حتى إ ذ ا ربطت أنت بين ما تسمع وبين ما اصوره لك من شخصيته ا ل آ ن علمت أ ن ق د ر ة الله فوق كل شيء و أ ن المقادير إ ذ ا اختارت رجل إ ن الله لا ينظر إ ل ى صوركم و أ ش ك ا ل ك م خذ وصفا ل أ ب ي بكر بعد أ ن تعرف من هو بالنسب والاسم أ ب و بكر رضي الله عنه هذا لقبه أ م ا اسمه فهو عبد الله والذي سماه عبد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتهر له اسم قبل أ ن يوحى س ل قبل م أي أن ي إ ل ى النبي فيعلن أ ب و بكر ا ل إ س ل ا م أ ن ه كان يقال له عبد ا ل ك ع ب ة فسماه النبي عبد الله هو عبد الله بن عثمان وكلنا نعرف أ ب و بكر بن أ ب ي ق ح ا ف ة ف أ ب و ه أ ي ض ا يعرف ب ل ق ب ه أ ب ي ق ح ا ف ة و أ ب و بكر يعرف ب أ ب ي بكر أ ب و بكر بن أ ب ي ق ح ا ف ة أ م ا ا ل أ س م ا ء فهي كما تسمع عبد الله بن عثمان إ ذ ا و ا ر د ه اسمه عثمان ا بن عامر ا بن كعب ا بن سعد ا بن تيم ا بن م ر ة ا بن كعب بن لؤي مره هذا ا بن كعب بن لؤي هو ا ل ج د السادس للنبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ذكرت نسب النبي وعددت على يدك مرورا ب م ر ة ا بن كعب يكون الرقم س ت ة في أ ج د ا د النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هو يلتقي بنسب النبي في آ ب ا ئ ه ا ل أ ع ل ي ن اي من الجد السادس فما فوق فهو قرشي إ ذ ن ولكن ليس هاشمي و أ م ه كذلك تلتقي بنفس النسب فهي من بنات ع م و م ة أ ب ي ه أ م ا شكل أ ب ي بكر وقبل أ ن ننتقل إ ل ى الشكل لا ب أ س أ ن أ ز و د ك بهذا الحديث الذي خذه ردا أ و ل ا على من قال بين علي وابي بكر ب أ ي خلاف ت م ج ع الاذان أ خ ر ج الطبراني بسنده رجال الصحيح أ ن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه كان يحلف بالله ويقول أ ن الله أ ن ز ل اسم أ ب ي بكر من السماء الصديق فلقبه به النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبغض رجل ويخاصمه س ت ة أ ش ه ر ثم يقسم بالله على أ ن اسمه الصديق Eu sou o Santiago. ا ل أ ش ا ج ع هي العظام المفاصل ل ل أ ص ا ب ع هنا عاري ا ل أ ش ا ج ع يعني من ر ق ة جسمه مشسمين بدين حتى أ ن عظام أ ص ا ب ع ه هنا بارزه لا يكسوها إ ل ا الجلد الخفيف عاري ا ل أ ش ا ج ع من كان هذا وصفه زاد به بعض ا ل ص ح ا ب ة لا يتمسك إ ز ا ر ه بل يسحل عن حقويه والحقوين اي الخاصرتين يعني إ ذ ا وضع ا ل إ ز ا ر على و س ط ه لا يستمسك ل أ ن ه ليس له لحم يمسكه فيسحل إ ز ا ر ه عنه هذه ا ل ش خ ص ي ة هي ش خ ص ي ة أ و ل خ ل ي ف ة للمسلمين خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سنرى كيف دوخ أ ع ظ م دولتين فارس والروم وكيف جمع ك ل م ة المسلمين في يوم و ل ي ل ة وكيف رد على أ ع ق ا ب ه م المرتدين فحكم فيهم شرع الله من جديد الميزان عند الله إ ي م ا ن ي إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م إ ذ ا لم تكن ل أ ب ي بكر ش خ ص ي ة الملوك و ا ل أ م ر ا ء والزعماء كان رجلا كما سمعتم أ و ص ا ف ه يراه الناس أ ن ه الضعيف المسكين الذي لا يملك عيناه إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ ن تنهمران بالدموع هذا الذي قلنا أ م س ك بلحيه عمر وهزه وقال رجل والله رسول الله عن أ س ا م ة و ت أ م ر ن ي أ ن أ ن ح ي ه ثم عندما جاء أ م ر المرتدين أ ب و بكر يعد لقتال المرتدين و ا ل ص ح ا ب ة يناقشونه ويقول عمر قال أ ب و بكر والله ل أ ق ا ت ل ن الذين منعوا ا ل ز ك ا ة حتى يؤدونها قلت له يا خ ل ي ف ة رسول الله قوم امتنعوا عن ا ل ز ك ا ة ولكنهم أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة ويستقبلون قبلتنا ويقولون لا إ ل ه إ ل ا الله أ ل م يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله فقد عصم مني دمه وماله الا بحقها قال أ ج ل إ ل ا بحقها و إ ن من حقها أ ن يؤدي ز ك ا ة المال والله لاقاتلن لا من فرق بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة يا عمر أ ج ب ا ر في ا ل ج ا ه ل ي ة خوار في ا ل إ س ل ا م والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لو منعوني عقالا اتعرفون ما معنى العقال لا ما يلبسه الناس على رؤوسهم لا هذه ل غ ة ع ص ر ي ة العقال ق ط ع ة حبل هكذا لا تتجاوز التلاتين إ ل ى أ ر ب ع ي ن س ن ت ي ت ر ب ط على يد البعير عندما يعقل أ ي عندما يربط وينوخ في ا ل أ ر ض حتى لا يقوم فينطلق لذلك قال النبي لسائل ل س أ ل وقد وقف بباب المسجد يا رسول الله أ ع ق ل ناقتي أ م أ ر س ل ه ا و أ ت و ك ل على الله يعني أ ر ب ط ب ع ي ر ي ع م ي ن م ا صلي و ل ا خليها و ا ك ف ة و أ ت و ك ل على الله فقال له النبي المعلم صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل خذ ب ا ل ا س م ا ب يعني تبدو تختبر ربنا ي ي د ن ينزلك غفير يحرس لك ناقتك اعقلها ايربط يدها حتى لا تنطلق وتوكل على الله في حفظها علمنا كيف ن أ خ ذ بالاسباب ثم لا نعتمد عليها بل نعتمد على خالق الاسباب اعقلها وتوكل فمن عقل البعير اخذ العقال العقال ق ط ع ة الحبل التي يعقل بها البعير فتربط على يده حبل لا يتجاوز التلاتين اربعين س ا ن ط ي يقسم أ ب و بكر بالله العظيم وفي مسجد الرسول الكريم أ ن من منعه ق ط ع ة عقال تربط بها يد البعير ليسيرن جيشا اليه ويقاتله وحتى لا يستعظم الناس هذا ا ل أ م ر م ع ر ك ة عشان شكفه حبل يقول أ ي ن ت ق ص الدين و أ ن ا حي لا والله هنا م حط الرحال وبيت القصيد أ ي م ت ق ص الدين وانا حي يعني اذا ارتضيتموني ان اكون خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسير بكم بسيره كما اعلنت في خطبه س ي ا س ة ي التي اعلنتها بعد ا ل ب ي ع إ ان اطعت فاعينوني وان عصيت فلا طاعه لي عليكم اذا ساحكم بكم بالكتاب والسنه فكيف أ ر ض ى أ ن ينتقص شيء من الدين و أ ن ا قاعد أ ن ظ ر اينتقص أن الدين و أ ن ا حي لا والله لا يكون هذا أ ب د ا رحم الله أ ص ح ا ب رسول الله ورضي الله عن أ ص ح ا ب رسول الله و أ ل ح ق ن الله ا ب أ ص ح ا ب رسول الله يقول عمر فما هو والله حتى شرح الله صدري لرأي أبي بكر الله ابي وقد ع ل ل م ت انه ح فعزمنا على قتال من فرق فلم في على يرجع من اسامة م بين ولكننا نتريث قتال الصلاة والزكاة ل حتى يرجع بحث أسامة فلم يبقى بحث ي يسمى جيشا ن ة ما وقد تكلمنا على ب ح ث ا س ا م ة بالتفصيل ولكن الان جاء موضع ذكر عودته عاد ب ح ث ا س ا م ة بعد م ف ا ر ق ة ا ل م د ي ن ة بشهر ظافرا منصرا منتصرا م ض ف ر ا معه الاسرى والسبايا والغنائم ولم يفقد الجيش رجلا من المسلمين واحدا لم ي ف ق د رجلا واحدا ا ق ر أ كل كتب الحديث والسير اجمعت على هذا لم ينقص من بعث ا س ا م ة رجلا واحد وعاد بالغنائم والاسرى والسبي فكان اول مغنم يقسم في المسجد النبوي بعد و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قبل ان يصل بحث ا س ا م ة وهم يعدون انفسهم ويتلقطون الاخبار من من القبائل ارتدت واذا بها كلها قد ارتدت وانتقضت عن بكره ابيها لم يبق على اسلامه كما ينبغي الا ا ل م د ي ن ة و م ك ة والطائف الطائف لماذا لان جل اهل الطائف من قريش وقريش اهل صدق لم يسلموا ولم يخدعوا انفسهم اولا ولما دخلوا بالاسلام كانوا صادقين و ن أ ت ي الى ن ب و ء ة طالما حدثناكم عنها واشرنا اليها اليوم موضعها هل تذكرون سهيل بن ع م ر الذي اشرنا اليه في اكثر من خ ط ب ة سهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في توقيع صلح حديبير و أ ن ه كان من أ س ر ى بدر وعندما جيء لفدائه قال عمر بن الخطاب يا رسول الله قبلت فداء سهيل قال أ ج ل قال ولكني أ ر ى قبل أ ن تطلقه أن تنزع ثنيتيه يعني خلي س ان تنزع ثنيتيه ف إ ن ه أ خ ط ب العرب فلا يقوم عليك خطيبا فيحرض الناس عليك بعد اليوم فضحك النبي من هذا باقتراح وقال لا يا عمر كيف أ ن ز ع س ن ي ت ي الرجل كيف أ م ث ل به فيمثل الله ب ه و إ ن كنت نبيا ثم التفت إ ل ى عمر وقال ولعله يا عمر يقوم مقاما تحمده علي ه مضت ا ل أ ي ا م وفتحت م ك ة ولم يسلم سهيل بل في صلح الحديبيه ابا بسم الله الرحمن الرحيم وابا م ح م د رسول الله ف أ ي موقف نحمده وفتحت م ك ة ولم يدخل سهيل في ا ل إ س ل ا م إ ل ا بعد أ ي ا م و أ ت ي ن ا عليها بالتفصيل وحج النبي فكان لسهيل مواقف ط ي ب ة لكن لا ع ل ا ق ة لها بالثنيتين فكان يقدم هدي رسول الله وجلس كلما سقطت ش ع ر ة من شعر الرسول على ا ل أ ر ض أ خ ذ ه ا فقبلها ووضعها على عينيه ما ع ل ق ه هذا ب س ن ي ت ي ه لم ي أ ت ي الموقف بعد ولم تظهر النبوءه حتى ا ل آ ن اليوم موطنها عندما انتقضت العرب وارتدت حدثت ابو سفيان نفسه أ ن يصنع كما صنع العرب فهي ا ل ف ر ص ة ل أ ن يرجع سيد قريش وينسلخ من ا ل إ س ل ا م فوقف ابو سفيان يحث الناس على ان لا يؤدوا الزكاه اسوه بسائر العرض الزكاه في المدينه لا علاقه لنا بها وقال كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله امره ان يصلي علينا وصلاته سكن لنا, فهل أبو بكر صلاته سكن لنا؟ فقام سهيل بن عمرو ووضع يده على قائم سيف وقلنا كان أ خ ط ب العرب فخطب خ ط ب ة حمد الله فيها و أ ث ن ى عليه وصلى على نبيه و ت أ س ى ب م ق و ل ة أ ب و بكر قائلا يا معشر قريش من كان يعبد محمدا ف إ ن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت ثم ذكر فضل ا ل إ س ل ا م وذكرهم بماسي الجاهليه ثم قال أ ل ا إ ن هذا الدين حق أ و ل ه واخره فلا والله من حدثته نفسه أ ن يرتد أ و يحدث فيه خللا و س ل سيفه ضربنا عنقه و إ ي ا ك م أ ن يغرنكم هذا ا ل أ ع و ر عن أ ب ي سفيان فما ارتد في م ك ة رجل واحد ولم يجد أ ب و سفيان من ينصره وبلغت ا ل أ خ ب ا ر ا ل م د ي ن ة ماذا كان يمكن أ ن يكون في م ك ة ودور سهيل بن عمرو فالتفت أ ب و بكر الصديق خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى عمر وقال يا عمر هل أ ت ت ك نبوءه رسول الله أ ت ذ ك ر يوم أ س ر ى بدر وقد اشرت بخلع ثنيتي س ع ي ل حتى لا يقوم خطيبا ابدا ارايت ل لو كنت خلعت ثنيتيه ل كان يمكن ان يكون خطيبا بالامس فبكى عمر وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان م ح م د رسول الله اذا لم يقوم الاستام الكامل الا دار الخلافة المدينة ومنطقه ك المكرمة ة والطاعث وسائر العرب ا النجد من ا ل س ع و د ي ة ا ل م ع ر و ف ة الان اي شرق الحجاز فلما ر أ ى ا ل خ ل ي ف ة ذلك امر الناس ان يلزموا المسجد اغلب اوقاتهم حتى يكونوا في ا ق ب ة الاستعداد ووضع على أ ن ق ا ب المدينه ة أي على ط ر ا رجالا من خ ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة ك ط ل ح ة و ا ل ز ب ي ر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من ا ل أ ن ص ا ر و أ م ر ه م أ ن إ ذ اذا هاجهم هائج أي إ ر أ و ا ما يلفت ا ل أ ن ظ ا ر أ ن يرسلوا إ ل ى المسجد فورا وكان لا يفارق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خ ش ي ة أ ن تداهم القبائل ا ل م د ي ن ة ولقد كان ما خشي وتوقع فقد اقبلت قبائل من نجد ب ق ي ا د ة ق ب ي ل ة حاتم الطائي والتي منها عدي الذي ذكرنا اسلامه وارسلت ع س ك ر ت خ ج المدينة و ر وفدا لها تريد اقرارا من ا ل خ ل ي ف ة ان يضع عنهم ا ل ز ك ا ة فانها لا معنى لها بعد ان مات رسول الله فهموا ب م ه ا ج م ة ا ل م د ي ن ة ف أ ر س ل النقباء من على طرق ا ل م د ي ن ة إ ل ى المسجد أ ن قوما يهمون بغزو ا ل م د ي ن ة فقام أ ب و بكر رضي الله عنه وارضاه فركب فرسه وسل سيفه وصاح بباب المسجد يا ح ي ل الله اركبي وانطلق على ر أ س الناس فلقيه علي بن أ ب ي طالب ف ي أ خ ذ بلجام فرسه ويقول إ ل ى أ ي ن يا خ ل ي ف ة رسول الله قال أ ق ا ت ل من تحبسه نفسه بغزو م د ي ن ة رسول الله قال بمن تقاتلهم قال وحدي حتى تنفرد سالفتي قال لا أ ق و ل لك يا خ ل ي ف ة رسول الله إ ل ا ما قال لك الرسول يوم بدر وقد هممت أ ن ترد على ابنك حين ناداك ل ل م ب ا ر ز ة قال متعنا بنفسك يا أ ب ا بكر و أ ن ا أ ق و ل لك اليوم متعنا بنفسك يا خ ل ي ف ة رسول الله انتظر حتى يلتئم الرجال من حولك ولن ادعك تخرج وحدك على ر أ س الناس ابدا امسك به فلم ي ت ر ك له ف ر س ة حتى اجتمع الناس فخرج ابو بكر فلما علم القوم النجديون انه قد علم بهم ارتدوا على ادبارهم وعسكروا بعيدين عن ا ل م د ي ن ة فوافى بحث اسامه فاذن لهم ا ل خ ل ي ف ة أ ن يستريحوا اياما ثم خرجه على ر أ س ه م ورد ا ل غ ز ا ة الذين قدموا إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقتل منهم م ق ت ل ه وشردهم شر تشريد ثم لم يلبس إ ل ا يوما وليله ف أ م ر الجنود أ ن يستعدوا من كان في بعث أ س ا م ة ومن لم يكن ثم عقد أ ح د عشر لواء ا هل نعرف ما معنى أ ح د عشر لواء يعني يسير في يوم واحد أ ح د عشر جيشا ف إ ن كل لواء تحته جيش يسير أ ح د عشر جيشا إ ل ى كل جهات بلاد المسلمين التي ارتدت ع ل ى ا ل إ س ل ا م و ي ع ن ي ن اليوم أ ن نذكر أ ب ر ز ما فيها وهي قتال م س ي ل م ة الكذاب فقد عقد لواء لسيف الله خالد بن الوليد الى ط ل ي ح ة ا بن خويلد الاسدي قال فاذا فرغت منه فتوجه الى مالك ا بن ن و ي ر ة بالبطاح وعقد لواء, لعكرمة وعقد لواء لشرحبيل ع وعقد ك الكذاب ر م مسيلمة ة ابن ابي الى جهل لواء ل ا بن حسنه في اثر ع ك ر م ة الى م س ي ل م ة الكذاب ولكن كتب ا ل س ي ر ة كلها تقول بان بعث شرحبيل هو الذي تقدم اولا ثم اردفه ب ع ك ر م ة فالذي يهم ا ل خ ل ي ف ة الان م س ي ل م ة الكذاب لانه قريب من الديار وقومه قوم كثر وهو قد ادعى ا ل ن ب و ة لا منع الزكاه فحسب فهو يسجع لهم سجعا يسميه ق ر آ ن ثم جلس لهم في ح د ي ق ة له يوما كان يطلق عليها اسم ح د ي ق ة الرحمن وجعل رجلا من اتباعه ي خ ت ب ل في ن خ ل ة ث م ي ب د أ و ي ت ر ن م ب ي ر ا ن ي ن ويسجع سجان ع ف ي ق و ل و ب س ي ل م ه هكذا ث م ي خ ش ا ث م ي ر ف ع ر أ س ه ث م ي تقلب ي ق ل د ا ل نبي كيف كان ح ا ل ه و و هيلاي ويعتبر س ج ع ص ا ح ب ح ه ذ ا وحيان الي ه فافا ق ي و م ا وقال ابشر ويا بني ح ن ي ف ة نعم قال او ح ي الي ت ش ر ي ع و اجمل مما او ح ي ل ى محمد ماذا او ح ي ل ي ك قال قد اسقطت عنكم ا ل ص ل ا ة يا سلام شوف يا ح ن ا من هيك دين هذا لو نودي به في مؤتمر ق م ة في ايامنا لاسلمت اهل الارض كلها ص ل ا ة ما شاء الله اتعلمون ماذا ايضا نعم قال وابيح لكم قليل من الخمر ممتاز طيب هاي الدين و ل ا بلاش دين عصري يواكب الاجيال وهكذا من إ س ق ا ط فرائض وتحليل محرمات فاستخف عقول الناس ف أ ط ا ع و ه ف أ ط ل ق على حديقته هذه ح د ي ق ة الرحمن التي يوحى بها إ ل ي ه فلما انطلق الجيش إ ل ي ه تعجل شرحبيل فعلم به م س ي ل م ة فتلقاه بجيش ح ز م أ ص ح ا ب ه فلما بلغ الخبر ابا بكر غضب وقال قلت لكم لا يعجل احدكم وقد فاتني أ ن اذكر لكم هذه المساله ابو بكر كتب احد عشر كتابا لكل قائد جيش كتاب يوصيه بخطى السير وكتب كتابا واحدا صيغته للجميع يقرا على المرتدين قبل ان يقاتلهم فقال الم اكتب لكم واوصي الا يتعجل امير عن اخوانه ولا يمضي إ ل ا حسب ما أ م ر ت فكان قد أ ع د لمسيلمه جيشين أ ح د ه م ا ي أ ت ي ه ثم يكون الثاني رديفا له فتعجل شرحبيل فكان ما كان ف أ ر د ف ه ب ع ك ر م ة ثم بعث إ ل ى خالد أ ن إ ذ ا ا ن ض ي ت مهمتك فانضم إ ل ى إ خ و ا ن ك إ ل ى قتال مسيلمه فلما سمع مسيلمه بقدوم خالد بن الوليد وعكرم ة ب ن أبي بن جهل وعكرمة أ ب ي جهل انتبهوا تماما لا تفوتنكم هذه الاسماء عكرم ابن ابي جهل ابوه ابو جهل وعكرم الذي قاتل المسلمين يوم فتح م ك ة ثم فر ثم اسلم هو الان احد ق ا د ة جيوش المرتدين ل ت ا ل ل ا م ر ت د ي ن ل م ا ع ل م م س ي ل م ة بقدومهم وهو يعلم من عكرمه ومن خالد جمع جمعه كله وجعل النساء و ا ل ص ب ي ة في الحصون وخرج إ ل ي ه م ب أ ع د ا د رجال لم يكونوا يتوقعوها احترفت ا ل أ ر ق ا م المهم عندي ا ل ن س ب ة ا ل ح س ا ب ي ة كان عدد جيش م س ي ل م ة خمسين ضعف عدد ا ل ص ح ا ب ة خمسين الخمسين الخطاب الخطاب الخطاب عمر يعني صحابي في الجيش زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب شقيق وكان بن بن بن ضعف كل رحقات واحد وكان القتال ضاريا فلما ر أ ى زيد ان القتال ليس كما كان يحد في عهد النبي رقى جله انظروا الى الصدق رقى جله وكان جهوريا وصاحب المسلمين قال لقد قال لنا رسول الله يوما ان تصدق الله يصدقك يا قوم اني اعاهد الله أ ل ا أ ت ك ل م ب ك ل م ة و ا ح د ة حتى ننصر أ و نموت جميعا ثم شد على أ س ن ا ن ه ونزل معبسا وطلب منهم أ ن يعاهدوا الله على ذلك فكلهم عاهد الله لا يتكلم حتى ينصرهم الله أ و يموتوا جميعا واشتد القتال فلم يفتح فمه زيد بن الخطاب إ ل ا بعد أ ن انتصروا شادا على أ س ن ا ن ه هكذا والقتال على أ ش د ه وجعل زيد همه أ ن يقتل الذي يوحي إ ل ى مسيلمه وكان في الجيش وحشي ا ل ح ب ش ة تذكرون هذا الاسم قاتل عم النبي قاتل حمزه اسد الله خرج وحربته هي هي حربته التي أ ل ق ا ه ا إ ل ى س ن ة ح م ز ة أ خ ذ ه ا وخرج مع الجيش وصلى لله ركعتين و أ خ ذ يناجي ربه قائلا يا رب كانت لي ش ق ا و ة وقتلت بهذه الحربه خير الناس بعد رسول الله وفجعته به و إ ن ي اليوم خرجت أ ع ا ه د ك أ ن أ ق ت ل بها شر الناس مسيلمه اللهم أ ع ن ي على ذلك واجعل هذه ك ف ا ر ة لتلك فخرج وحشي لا يريد إ ل ا مسيلمه ولما اشتد القتال سر مسيلمه الى حديقته حديقه الشيطان واغلق ابوابها فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انصاري فاتني اسمه الان قال لخالد مر رجالك لانه لا بد من اخل امر القائد مر رجالك فليضعوا حجافهم على رؤوس ا ل ر م ح فليجعلوا لي سريرا ثم ضعوني عليه فاقذفوني من فوق الصور افتح لكم باب هذه الحديقه ة ك يكون ذ ا القتال فامر خالد بانفاذ ذلك فرفعوا حرابهم ووضعوا الاجفان أي التروس التي يستقبلون بهوايا من الجلد فجعلوا له كالسرير فجلس فيه فهزوا ايديهم هزه رجل واحد ثم دفعوه في الهواء فاسقطوه الى ا ل ح د ي ق ة فقاتل وجرح, وجرح وقتل ج ر ح و حتى فتح لهم باب ا ل ح د ي ق ة فلما دخلوا جعل وحشي همه م س ي ل م ا وجعل زيد بن الخطاب همه الذي يوحي الى م س ي ل م ا وقد فاتني اسمه الان فتمكن زيد من بغيته فلما ر أ ى م س ي ل م ا ان الذي يوحي اليه قد مات قال و ا ل ج ه ا ل ة تعمه انظروا صاح باعلى صوته بين الناس わあ、も صيبته。